إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن استقل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بنعة وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار باب قضاء الحاجة لكتاب الدرر البهية لكتاب الطهارين باب قضاء الحاجة باب قضاء الحاجة يعني بابتك سبرت با جهناني هي سيادت او قضاي حاجه كنايه كنايه بوتونسر او امر مثل تيو الغيراوه لا من قوله صلى الله عليه وسلم اذا قعد احدكم لحاجته اجديك لاي ودانش بو اوي سر اوقات وهروها وفي الحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدن من الأرض في عمري قال حصول الله قبيس بيوست باية السر أو كل الزوين زين وآية الله ونحن الفاظ هي در بريني مستقبحة ناشرين نغنجاوة بو هر كنايب كي نائب ابا على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الارض بييستا دسر او كسايكا دچتا خلا خلا يعني شنو الله بو سر او كردن و یان بۆو معنایی کە ئینسان ئەو شتێک کە زیادەیە پێویستەکە فڕیداتە دەرەوە فرەی دەدات خۆی لێ خاڵی دەکات لەگەر ڕێزمە پێویستە لە سەر گوە پێترریل متەخەلی لەبرەر شوێنەکە چۆڵە، ئەو هەروها لەبەرەوەی کە قبول خوي خالي دكات، نبراو بيوتراو المتخلي بيوصل يصيرش يبقى على الستار يعني خوي ستركاه خوي ببوطشيت بوشتي خوي راغريت ستري عوري خوي بكات حتى يدنو من الارض كل الزوين زيكه بتوا دياروان زياتر پوشاكي يا كان لبر كردو كبي دوتري دوش داشا يعني ازاره هل اكريت حتیاکو نزیک نبوده ولذ زوی جلکانی حالا مالد یعنی لگرزم جلکانی لانباد با اینها کسی لذ دوره و بی‌بیند. خرسنی لذع می‌کند الله و البعدو و خود دور خاته او. یعنی جاریواه انسان دچیته شوی نگو سرال کردن. اگری اوها یا خالق لذ دوره و بی‌بیند با این نباد جلکانی لابد عوری کشفه، اتاق کنیزیک نبته و لذی. لبرتی، لبر احفظ عورتک. فراسنی عورا مطلوبة، والبعدو وهر وها دور کبته و بتابد اما اجل استحرا دابو. بوچی، بو اوی كشف نبات نوع خلق ببين و هل هو كلا يتاذى به غير ذو بوي كسكتر عزيت نبات بهوي اوهو بهوي لقرز مبرستان او اذى اي كلي درجت كممكنه بوني هبه او صوتي هبه او خلقك بيه عزيت ببين وهر وها هو ها ببيت. احراز ببت لبل او مقصد انا باش وايا أو دخول الكنيف يعني الكنيف المكان المعد لقضاء الحاجة أو شوينيك أما بو سر او كردن كي دو تري تريعا كي تشوينيك يا هوا وترك الكلامي هروها لكاتي سر او كردن سنكات تقل كسو او حديثك لا سلامها تو حديثك ضعيف يعني للري شرع و ممنوع نير بل للري عرف و لا يقني انسان يجلس الراوى سبكات و ها و ترك الملابسه لما له حرمه شتك شتكي لبر نبي يا لدس نبي يا لم النبي يا حلنا قرتبي تحرمي وكو ايات قران احاديث بيغامري خاصه صلى الله عليه واله وراهي بيغامري خاص عليه الصلاه والسلام او دليلش كهناتي بهمن سوا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء ينزع خاتمه الله حرمت كرتني نا يخاي پر و تعظیم كردني شعائر خاي پر اور دیگر بشكله تقايدلان ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب و كوريز حرمت كرتني كه كرتو مصحف كت پبو يعني شته كت پبو نا يخاي گوريچ يا بو يعني پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام يعني اذكار ادعيه لغا خطا وتجنب الأمكينة التي منع, منع عن التخلي فيها شرع أو عرف وخبر بدون قرطن لو شو نعنيك وا بو سر أو تا كردن تايدة شرعيان عرف رجلي كردو يعني شرع عن جائزنيتو لا هندك شو نع سر أو كيت بون من الرجوبانا ين لا سيبالا یان ل موارده، او شوندند که خالق عیل اهینت، او شوندند نصیل سرعتوا، زیبایی خالق، و رجوعان، شوند خالق پیاتی در موارد، کانیا یا کار، رباریا یا کار، بیریا یا کار، خالق چه عیل انسان سر یان ل عرفی جن جوان نشیا و لوشون عناه انسان سر آوکات دبروی خالق عزتی لبینه تو دعای لعنتی داده کرد. بوی دبیر خود پارزی نویته مای عزت و آزار دانی خالقی آمیش بالگیتیال سر پاراستنی جینگا انسانی مسلمان جینگاو کشورهای لخالقیه نده که بازرگش کته و بو خویو و ابو خالکو وهره ها بو جان لبرانش ابيت لو شوانا انسان خو به دور وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة وهره ها ورول قبلنك ووشش لقبلنك لكات سرع او كردنا لبروي في امريكا صلى الله عليه وسلم نهي لكدوا وعليه الاستجمار بثلاثه احجار طاهره الاستجمار يعني استعمال الجمار جمار الشيا حجر حجرة. يعني جمع جمر جمرة يعني حجر بويا الجمرات يعني رمي الجمار الجمرات الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى يعني جمره العقبه التي هاتوا لو شويه كوا بردتي اجيرت جمره كقابضين المتمسك منهم يومئذ بسنتي كالقابض على الجمر جمر لانه يعني بشكويك ظلام بشكويك وكو بردك وابع كبردستك بيت يعني براستي الليله مقصدي بكرهناني حجرة يعني او ما ينوب منابه من المزيلات الطاهرة هذا ما يقولون بشكل كثير من المزيلات الطاهرة لميزو بشكل كثير من المزيلات الطاهرة وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة او جمارة بكارية السيان بيت لا بل في الله صلى الله عليه وسلم فرمانه بكرده و پاک خواهیم نشدن. یعنی هر شتی که پاک فت پاکی تو. اگر پیز بی با پاک کردن آب کار نهی نرده. آو ما اکو مقام های. یعنی هر شتی که ترب جواب گرفت تو. آو کو خرطاب رو به کل نزدی درد تربه با خو پاک کردن و تندبول استعاضت وعند شروع لَكَاتِ وِسْتِنِي تُنَسَرْآو بُلَيْ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يعني خواب فنات في هذا قرم لجنك نيرينو جنك مينك والاستغفار والحمد بعد الفراغ استغفار لَكَاتِ درشون لَسَرْآو بُلَيْ غُفْرَانَكَ أَمَا بَلْقِي صَحِحِ لَسَرْآتُ وَالْحَمْدُ الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني أو حديثة ضعيفة يعني الحمد حديثة ضعيفة بلام استخفار حديثة صحيحة حكمت شيء استعاذة وهذه طبعا بسم الله جدا لأنني لا ذكر بسم الله نكرد لبريك إنسان كاتج لكاني لا أبات بسم الله كردن بيتا برديني وان ستر عورى انسانه و هر جنوكا ابيد سترك دي بارزت ما بين عورات بني ادم واعين الجن اي يقول اذا قلع ثوبه بسم الله فردني وان تاي جنوكا كانوا عورتي ادميزاد اوكاتك جلكاني لا بد شي لكاتي سرى او بهر شوني كتربه او ثاني بلا بسم الله استعاذي شكه دبري شياطين وجنوكا يذكر كاني ما سر آواکانه بوی انسان استعاضه دکه بوی فجره پناه بدال آشنا استغفارش که توی کل سرال در شدت غفران که علما دل بو آوا بوچم شدگ دکره انسان لو ساعت وقتانی ک سر آوا دکه نتونه ذکری خواب کت من دعایی بردن لطوا دکم که هندکات دتمنی قوم یعنی تو دائما سرقال ذکری خوای کاری خیر و تاکی ابی وابد. بالاملک اذعانی که سرآبد کی ممنوعه، ممنوع عروش تان بکی. کدیت در علی خوای دعای لبردن ده کم آمدن دل تمنی خوام بفراده. لشونه که کنم تو آنی کاری خیری تیاب کم. بویا انسان بتوانه استقلالی کاتکانی خویب تعميرك أو دانك أو بكاري خير اغتنم خمسا قبل خمس ينشط بغنيمة دستي خودها وينشط تربية الرئيقات وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك فراغ يعني وكاتنك كاتد فراغ أو نعمة نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس مغبون يعني خلطين راوى Duo نعمته الزور بيخالطيت يا خلا تين روني كأن الصحة الفراغ. أو الفراغ أو كات عنك كفراغة بس دبت على إيش الدنيا هو نعمتي بويا كات عنك في رودة بويا مناسب استغفر الله غفرانك أو من رشد بويا بو أو بمندال خانی ابو طلبای فانا نتوکتیه گینه وی خناو بدن یبرز با ی جمله بیت لونه ابن الجوزی استفاد ایله وقت کردو با طریقه کیدیر او مناسبه کیتر دلن انسان دبه هند خواردن بوفات او خواردنه بوفات کپیوسی جیانی بیت کاتیکاتو زیاد له حدی خوید خوارد دبه چی دبه ته deveta pashu rufri adet boyan alli khwa dawe le birdin latu akam ziyad la hadi pisi le shikhom khwardun u و khart ke esa fremda istrafa u khardam roshd be ziyada roshd boya shoma munasabe ki tira bo istigha u istighfaray kedekit yani bashag lo khardani ke tu khardu ziyad la pisi le shud bo lo khardnami ke tu khardu ziyad la pisi le shud wa لبردن له فائدہ که مناسبه ای کی تریشه ل حدیث ابوی بن صارید هات که رشتونه شام بنیان نصر اوکانن رو خوان ورسر خاندو د یاتون استفارن کردو لوانه یکلوجهانی مناسبه او به اگر ای اوهیا تو لکاتی سرا او کردنا بشویله شوان ب به او بخود بزانی یا نزانی رود لقبل پشت ده قبلہ کرد دي باب الوضوء بابتي 10 دروس فرائض الوضوء فرزكاني دروس يجب على كل مكلف ان يسمي مكلف المسلم البالغ العاقل واجب الاثري لثلاثه دروس ده بسم الله بكاته اما تشكاتك اذا ذكر اقلبيري ويتمضمض ويستنشق و اورادات دمي و ايش رادات لوتي اما مضمض او استنشاق ثم يغسل جميع وجهه انزهموا الروماتي ده شوات وجهي يعني ما تتوجه به غيرك او هي كبير رودك الى غيرك على ما من منابات الشعر شعر الرأس إلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن أو بناسي وجهه، ثم يديه مع مرفقيه أن جهرت دستي تعكو قرنسك كاني يا كاني عند تأريه أمشي لجلابت مع يعني أمشي لجلابت ثم يمسح ورأسه أن ج مسح ثم يمسح جميع أن مسحهم مع من الرأس. بشكل ويجزئ مسح بعضه والمسح على العمامة.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 ثم يغسل رجليه مع الكعبين، أن جهردو بي قاب الرقي يان وله المسح على الخفين، دتان لجاتي شوردني هردو بي مس على خفش شتك لبي ذكريت لجوري أسرت لبي لعطفا نكتره لا ذات واني بب بيلاو في ولا يكون ضوءا شرعيا إلا بالنية. بينا وترى داس شرعي إلا أبي نية رفع حدث هذا. يعني كاسك بيت هم أو كأرانبكث. بنية يا نخر. دب. لە کاتێکدا کە ئەم کارانە ئەنجام ئەدادات استیحوای ئەو بکات کە ڕەفی حادەت ئەکات بۆ ئستیبا حەبوونی نوێشکردن، یان ئەو شەی تر کردیکردکردنە پۆڵان خودنە کە دەزێنشی بۆدەگیرێت. خوازرا و سەتن بۆ دەست نوێژ ویستەحەب و تتللی وفی خوازد روا، ویست روا، خواش ویست روا، سیجار سیجار، بشويت دارم سرنا بيت دستش بزشوت، جگل احيانا بید. طبعاً مسحی سرچ، احیاناً وارده سیجار مسحی سرچ پی. هکل حديث عثمان داره رضای خایبر رضگاری لبی، لا سنني ابي داود داره تو، رحمتی خایبر رضگاری لبی. چه کرای؟ آن دارم که نی دستش با برده مسحي في أكثر الأحيان زرفة جاركاً يجاري، ما احيانا عند يجارش يجاري. وارده وإطالة الغرة والتحجيل. ودريش كرنوي دروشانوي نيوتافانو. وهر دستقات. الغرة والتحجيل. الغرة أجر أستان بيت باید مناعه را اسب کاه قوایی به معرونه به آرنجی که طربه سر کهلا نوجوانی نقشه کی سپیه یان دستکانی و هر واح قاتکانی سپیایی کی جای سرانجام و اسب قرار تحجیل لیرا مقصد رمت و نیو تاوانی، آموز مسلمانان که دست نوش دگرند، و هر واحه دست قات شان دزروشیت و باید که بپیغماری خوام خصوصاً فرموند چون امتی خدا ناسیته ول ساحم احشار فرمی بشه منعثار لغو، باشه و نواری دست نوش. اطالة الغرّة والتحجيل. آما براسی علامات تحقيق انلیکردوه، آموز نتنياهو برای او لفظی هاتو مدرجا. صی ابو هریره. يا بعمر يقاه عليه الصلاة والسلام فرمي إن أمتي يدعون يوم القيامة غرّا محجلين أمّ تكيمن لرج قامدة بان ذكرين دم دست قبان دروشيتوا من آثار الوضوء لش نواري فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل هركس دتوانات دروشانوي ويه الرمت ون قاتش دريش كاتو علماء ظننا مدرجة قصي أبو هريره مدرج لمصطلح حديثين مدرج لمتنها ولا سند شاهه لا متن جاروال بدايه حديث جاروالنا او راسي دي جاروالك تاكيده قصيك اگر ورد بين وورد كار نبيت واد زني بريتي ل فرمائشتي پیغمبرك عليه الصلاه والسلام بالامك لي ورد بيتوا سيدك اما اقصي في غمريقانيه عليه الصلاه والسلام بل كومي اجتهادي ابو هريره وعلماء قال ان التحجيل ممكن به درجه كي توا غره ممكن نيه شوان درجه دسد بشوي وطمان اليدين مع المرفقين تائره الشرع دار اي كردو اقر بته درجه كي تتواني وی ابوهوریره حتی او کنیزیکشانی دشورد. وهر وها لگر رزم بو شوردنی پی تأیر دشود. اتوانی ابوهوریره حتی او کس عاقین ایبرد. ای باش شر نیوچاوان رومت تون زیادیکی. مگر ملت ترتی. که سنته. یعنی غررت وام خوی بو خوی دربش يعني أما علماء ضلين بشواسك عقلي ممكن إيطالي ايطالي غربكي تحجيل ممكنة بيا او براسي نابته فالغا بل أبو اشتيادي ابو هريره رضى الله عنهم وتقديم السواك استحبابا لا بيج داسيون يا لاغال سواك بكي كاع سنة سنه ديال السواك هم او دار او تريد كسواكي في ذكريه هم بفعلي سواككيش دوتري يعني بفعلك بكان هنا سواك يعني سواك هم بودارك أو دارك سواكي في ذكري في دوتري سواك هم فعلك عملية تسوق في دوتري سواك ليش ما بس في عملية تسوق؟ وغسل اليدين إلى الرسقين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة سوردنی هر تو د ستاع کو ایر اما پیریه روسه جار جرب پيش د سکردن بدزویر یا پيش سوردنی انده مکانې د سوش کله پيش او واس کړان د هر تو د سد سې جذب سنت او يكواد السنوش هلدا وشنتوا وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين او ريح دزوش هلدا وشته لا قبل دبر بشو باش انسان بيتدرو من عين لشتك جرمها بي تي حاشا برستان أوادس من شقيق الله وشفيته و بما يوجب الغسل و باش تيجي كمان غسل واجب ده بيت كبريطانيا التي دابزيني ماني التقاع الختانين عفرت بكتة صري معانها يعني ولادة بمعنى دزنيش دشكت يعني اگر كا لواني بسربيت بسر بيت لسر واجب دكات اين اش غران به هر است انسان پيلش غران به دز ش شي نه ميند ديالا ق من باب او لا طهاري صغري نا ميند يعني اكر گران لشي غران بو طهاري كبره هي نه من باب او لا طهاري صغري شي نا ميند ونوم المطجع كسق خيلب كباراكسنه ام قيديد نوم ویا کسی که مطالعه کند آن رشد بیاد، این لاستر زوی جیر بیاد، دست نشکند ناشکید، بلام بیوت را نوم مستقیق، آو کسی که و چو تنها خواه کی قلوا، یعنی ادراکی نمای چی بر اکشان او بیابد آن لبر حدیثی، العینو مکاه السهی، الله تصور دموانی کوم، فمن نام فلی هر کسی خیلی لکوت آوا با دزنش بگردد. و اكل لحم الابل، هر واحه خوردن گوشتی یوستر دزنش بطل کاته او. علت یا قلم ابزیان کردوند یک دل ن لوری طبیعتی گوشتی یوستر وای رازد با انسان درست زکات. هنی کی دل ن گوشتی یوستر شوره. ولی انسان دکات تناو بیه آور خود تناو بیه می زیت. پس بکار دزنش شکی ها نه كثير دلاله بروي ال이블و من الشياطين طبيعتك شيطانيه وشيخ ابن العثيمين فرميت اما مسالكك التعبديه حكمتك زانراونيه والقيء ونحوه رشاناو ما هو وكو بربوني خوي لوت اما براستي بلقي صحيحي صريح لسرعته ولكن امام المسلمين فهو يجب ان يكون هناك امر يجب ان فعل هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان أمش ليس على إطلاقه براهيّة ومس الذكري بشهوة أجرؤي بُتَه بشهوة أرزوبة أو بل لبر حديث من مس ذكره فليتوضّع وهل هو إلا بضعة منك كجمعك إلى بين يد حديث الشيخ الأبن رحمة خيبر الأذكار من مس ذكره بشهوة فليتوضّع ومن مس ذكره كما يمس سائر أعضاء بدنه او که آن کسک دستی برلوتی که برگویی که آو هدستی بر ذکری که آو دستم شکی بطل نبوده لورش دقیق و جوان. باب الغصی بابتی خوش شدن متوجب الغسل غسل کی يجب بخروج المني بشهوتی ولو بتفکر علیا درچونی مانی با شهوه اگر سیب بیکرد يعني في العقدة أو في النوم يعني بخبر بيع ين خاطبة بي أو بدترتوني مني إنما الماء من الماء. بيقرأون خص بيقرأون القصص الصغرى إنما الماء يعني ماء الغسل، من الماء يعني من خروج ماء المني. كاتئ عي غسل بكارهني كأي مني درش بيتداول. بيع الله بشهوة لبراوي اغر بيتو حذف يعني في ردان و بتدفق بيت او وكل حديثك هاتو رسلات بلام اغير لبر سرمع بيه لبر خوشي بيه هني خلقين نخوشيان هي يا لا حالتك كسرمان ابت بابي مستو اراده خويا منيا عندي ديت دروا اوغستي انصر واجب نابت الا بشهوهه بس تنهاا اغير شيبت بابير كير لوشتانی کوا ارزوینسان د وروژننت منی بیت د درهوا اوا غسل لازم واجب ابي اتر بهر شته کی تر کالبینی جنومیر د اخرت یا به حلال به یان به حرام به نعوذ بالله اوا غسل واجب د بیت وبالتقاء الختانين وان لم ينزل اگر چی ختنه جنومیر بر یک تر کوتن اوا غسل لازم واجب د بی اگر چی اوجده نه بزت وبالحيض و هل و ها بويك و اخر بك و تصر مع وجود بلل بويكي انسان لخودا و لشي جران بوا بلام لكاتك ذكوى لخودا و لشي جران بوا كاتب خبر دهش طريق نابني اوا خوش وردني لسرنيا بلمك هاستال طريق بني اجر شي اختلام شي بابرنيت اوا رسل لي لسرو اجبه لو حديث انما الماء من الماء وهروها او حديثك هاتوا في امرك صلى الله عليه وسلم اخرمت اجر اود بي طريق بني خد مشوره اجر ندبيني خد مشوره وبالموت ب مردن ب مردن این کس یه واجب داره لصرو کسانی که هنر چهار دوری فرضی کیفیتی بیش وارند کاتک مسلمانی مرد واجب بیش وارند اغسلوه یا اغسل نه کاتک او محرمی لعراפה و شترک ملی داشتیم بیا قمری خالص و فرمان پیدا کرد فرمان اغسلوه بیش وارند و هر واح کاتک چگفه روز شوردنی مرد و آجبل استارو کسانی که و بر اسلامی هر وقت اگر کافریک مسلمان بیه، او پیوسته دست ریخوی بشورد لب را، او حدیثانه که لب وارو عتیق که لوان حدیثی قصی کره عاصم، افرمان هات مبلغ پیامرهی خواه مسلمان بم، فامرهی فامرهی ان اغتسیل بی و سذرین. پیامرهی خواه مسلمان بم، فامرهی فامرهی ان اغتسیل بی ماین و سذرین. پیامرهی و خو شوردن که ای، یان شوردن که ای، صدری لجلا بکار بیه. اند ره دیکی گلوانه، شوردنی مردوا، یکی گلوانه، کسی که مسلمان ده به، یکی گلوانه، آفردت که تلاسوری معانا، خوی دشوریلم سی حالات دلیسی خو شورنیا، سنت و انسان صدری بکار بینه. ارکان الغسل و سننیه. ارکان کانی غسلو، سنّت الواجب. غسل يواجب وهو اي الماء على جميع بدنه او يك او بسر يعني استيعاب جميع البدن حمول اشياء قلتو سرتافه يا لخلق برسالك الله اكرين لكاتي سر تنحسر من شوم يوا هيا ويقضي تجنته يوا هيا يقضي زوره انت ما ابي او دي هن رمس فيه ينخيق الدات ولا اگر لما يمكنه دلكه جسنان بو شونيكا ممكنه لن تأكيد في نيابك أو شأن التربو ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرخي موجبه لا غسلك شرعي إلا بما يكون شرعيا نيتي أو شأنه يكون شرعيا لسرد واجب كيف حدث أكبر بذلك لشتغران بوا لشتغران بوا هو كارك دته اولش ګرانې لسر خو د لا بې بونیتو خوډ بشوري اوا دته اني بلې لشن پاکو نیش دک اگر کس یو لشی ګران بیت چې ته حمام خوې یا چې ته ناو ګومایب دړیا یو روبارې خوې بشواد بنیتي خو یا بنیتي خو پاکو خلنه کړنه وا نیتي لا بردی لش ګرانې نه بیت آیا ته نه نه خیر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 این مبستد رفع حدها یعنی مبستد خوب آگو خوان کرد نویا یا مبستد خوفان کرد نویا اما دو رأی ندارد. بو آویک که آ او یشیتو جی خوی اگری اجی خوی نگریت. و ندی به تقدیم غسل اعضای لوضوی ایله القدمینی سنت وای لپیش خوش شدن آن دام کانیدسونش هر دو وكل حديثك عائشه ميمونه ده هاتو رزاق هايبر ودغاله نلبيه طعم ميمونيعني المباركه ميمونيعني المباركه هاتو كاقير ملكه حصن سرته هاتو دس سرته راسي اي كردو سردستي تشابي خيط عقو حيان كردو توا هاتو دس شوردو هاتو هر شوردو دس هر دس شوردو دس ثم اما سنه متى يسن الغسل وتيكه خوشردن سنه ويشرع لصلاه الجمعه على الشرعي طبعا يشرع عام ترى لو هيك واجب بها سنن بها يعني شرع عليك دعوه بالام للرجاء مقصدي فيه او هيك خوازراوه سنه يعني بس سنتي دزاني غسل الجمعه بالام قولي الراجح وثاني كواجبة في أمر خاصة صلى الله غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني على كل بالغ غسل الجمعة واجبا لصر مكسكي بالغ وهروا فرمي من أتى منكم الجمعة فليغتسل هركسيك ليوحاد بجمعة بخيب شواطك غسل الجمعة واجبا وللعيدين بوهرت ججنك سنت وايه إنسان خيب شوريت ولمن غسل ميتا وإذا كنت مردوكي شورت سنت وايه لباش وردني مردوكا <متّابع> أمش بتشي خيب وكسك إحرام ذاك عمره عمر يان حج سنة وعيه بيش أو خيب ولدخول مكة وفرج تنوم كيف يرزقه سنة وعيه بيش أو بتنوم كوا، بشوي، يتر من هيك كا سنة وعي إنسان لأنه يكون هناك مختصرة تفاصيلة بين داود واتر خدا أن تكون هناك شروحات لمنى استفادة بك لأنه كشيخ الباني ورحمة خائفة ردقاني لابد آماجي بيدك لأنه يقول لشيطة واجبات كذا وسنن كذا يعني شروط كذا اركان كذا واجبات كذا سنن كذا بنمونه دل نمرجکانی نیش و ارکانکانی و واجباتی نیش و سنتکانی نیش یعنی شرطکانی دز نیش ارکانکانی دز نیش واجبکانی دز نیش و سنتکانی دز نیش کلمه سنتکان یعنی با امنیجس واجب امنیجس سنت کلمه سنت آماد مستالحک اهل علم بکاری لكتاب السنة كلمة سنة مقابل بواجب بكار نهن رواه سنن مقابل واجبات يعني بون من ابغى ان يجي نمره واجبه بل ان يجي ضحا سنته اوي كالشرع هاتوا بو سنتكان تطوع بكار نهن رواه يان نافلة مثلا الصلاوات الواجبه و النوافل يان صلاة التطوع او نجيك واحد تطوعا خوت أيكي يعني نافلة زيادة أيكي. شو كم كلمة؟ سُنَّة معنى كيف رأوا أن ترى. بوه بون منك فرض. يعني اگر خير دعا لێرە کااتیان کەوتتری ریجددانان سونتا يعنی ئەمە بەشلههدي و ڕێره و ڕێاضزی پێمر عليه سلاتوسسلام. نک وەکو چۆن ب نکوو ڕۆژی دو ش پێشمەوایە، یاوەکو نوژی زوحا و شش براد که عفو نداری اما سنت آن فرضه. یعنی اگر آنها بکی سنت آن بکی ضحاو شانیر خیر دگا بالا میگنی که توان بر یا شروع کرد کردند و خلق لبر بکاره نانی و شی سنت بهالله هرچند نمی‌تر آمده شائع بود شیخ الوانی فرمیم و علاج نکرد کار لکارت رعزا. علماء وشيء نافلة وشي يعني أو شيء تطوعا بكاربهن يعني أو مستحب يا من مستحبات النوافل يعني تطوعا بكاربهن لجاتي سنة أو إيش كايش للاي خلقه واللاي خلق درسنا ابو وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين. آه بس يا جنابا ببدي أسمع دروس توك ودروس ولا دروس توك خود بس دزدیم بگیریم جا خود بسواری. البته کاتی، لکاتی که دک دنیا سرد، و آیوس سرد، تا ممکی بالد درسته، ان شالله ای کنی. ای اگر کسی دزدیم جیه به دو به پیش از مراقب بتشير دزنيوش بس واتوقع أيها أحمد دبيت بيدعى. شو نمرافق اللي بروي سألوا كردين هنجلابتك يعني يعني يبيع شو وردني يبيع شو بعش. بس إجنيل أعضاء إلا الله ما مقر يعني تنعوذت. لا صلاة بحضره الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. اگر کس یک مدافعه بکرد اوا قفعه دتکد با پی سر کات اوکات انجبته و دسنج بغرد بلهم گر کس سره ای نیت پنځ دقیقه ویله کوتو یا حش برستا با کی لبت دسنجیش ک چه دسنج ازا کته پیسنا کپچه سره بلهم کی دسنج خووش ک نه امن نکره ته واشه شید وو هر دسنج ک چه هذا راجع بس توانا دا.أي بعمري خاصن دواي وفاتي شوردراو.أي بالله طبعا شوردراو كيفنيش كداو؟ كي عن دا ولا صحابا علي كوري بيتطلب هو فضل كوري عباسه.وهني كثير لو كسانك لجلعنا بنا كيسنا وكنانم لبيرنيا.والله يستوى ملبيرنيا.باي متابعينا. ام پرسیارالله شیخه کی خوتن کرد؟ اه طیب آرگوشن. آه. عبیر روسی لشگرانی بکار و روسی جانابش بکات. If you want a necessary prayer to rest for your meal, won't your need the time is. 그러면, go for your home and go for your meal and try to find good activities يا ابو جازي لا صوت ابو ناصر انا بلا ذاهق يتسدل ويا ترى يا طالع خه اي شيء واجب مناعة عملكم الجمعة فليقتصلك خوش وردي الجمعة كي يدرس بيكات راجي بينشام لو كعترات وعندك خويب شورت هتاق فيشون هو يوم الجمعة ليلا كي